قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين